وَأَسْقِينَاكُم مَا أَفْرَطَ وَإِلَيْهِ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ إِيَّاْ طَلِقُوا مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكْذِبُونَ إِيَّاْ طَلِقُوا إِلَى ظل ذي ثلاث شعبة. لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يوم أيذى لالمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإذا كان لكم كيد فكيدون ويل يوم أيذى لالمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون